المكرمات الطوافلي حليلة خير ناخدنا ومنشبة نبي الهدى والمكرمات الطوافلي عقيلة حين من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل حصل وتصبح ضرفة من لحوم الغوافي مهاذبة قد طيب الله خيمها وطاهرها من كل سوء وباطل تزن بريبة وتصبح ظرفا من لحوم الغواف فإن كنت قاد قلت الذي قد زاعمتم فلا رفعت سوطي إلي أنا من عشاء وتشبح بحورها من لحوم البوارفين وإن من الذي قد ليس بلا ين طيب السبيل بها الدهر تقولم تُصَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ ضَرْفَةً مِنْ لُحُومِ الْبَوَارِثِ فَكَيْفَ وَهُوَ الدِّيْمَا حَيْتُ وَنُشْرَتِي لِآلِ نَبِيٍّ لَا مِنْ زَيْنِ الْمَحَافِلِ أَشْهَارٌ رِجَالٌ مَا تُصَنُّ بِرِيبَةٍ وتُصِبِّ حُظَّ الرُّزَّة مِنْ رَحْمِ الْبَوَاتِ لَهُ رُتَبٌ عَالٍ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ تَقَاصَوْا عَنْهُ شُوَهَةُ الْمُتَطَائِفِ أَصْلُ الرُّزَّة ما تسن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائر عصان غزان ما تسن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوابين حصان غزان ما تزل ديبة وتشبح ضركة من لحوم الغوابين حصان